بسم الله الرحمن الرحيم أولا <تصفيق> نعا أضاع وقته في غير طائل الحادث الفائدة التي لا فائدة فيها أو في النوم الطويل هذا تفوت خيرات كثيرة يكثير من الناس قد يسهر الليل في غير طائل ويوضع نهاره في النوم فيذهب عليه الليل والنهار الليل في غير طائل في السماع الأغاني وفي هذا التساز الذي لا ينفعه وغير هذا ما قد يضيع به الوقت بل ينبغي أن يحفظ وقته فلا يسبع من إذاعة ولا من صحافة ولا من تلفاز إلا ما ينفعه ولا يسهر بل ينام نوم مبكرا حتى يكون نشيطا في صلاة الفجر ونشيطا في نهاره على عمال النهار وإذا ليس عنده عماله في النهار فلما أن يستعينه في نومة في أول النهار ثم يكون في وسط النهار في نشاط وقوة في متارسة ومذاكرة وكتابة ومراجعة وغير ذلك ما يفعل والعصر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب فالحفظ للوقت والحفظ للجوارع من أهم الأمور والأسيرة في هذه الإجازة والله قال كل أواب حفيظ وصموا التقيبها لأنهم أوابون وأنهم حفيظون لأوقاتهم وجوارحهم وسائل ما ينبغي يحفظ فهو موصوهم بالحفظ في سيارة المبالغة حفير يحفظ وقته يحفظ جوارحه وصمعه بصره يحفظ كل ما ينفعه حفظه كذلك يحفظ أوقات الصلاة يحفظ أوقات الخير حتى يعمرها بالخير فهو مع المسارعين الصلاة في الجماعة في أوقاتها مع المسارعين إلى ونبر المعروف من إنه منكر والدعوة هي الله وإنشاده جاهل مع المسارعين في الوالدين في الرحيم في إكرام الأهل في العناية بشؤونهم وتوجيههم للخير مع المسارعين في عيادة المرضى ودعايلهم بالشفاء ونصيحتهم ووصيتهم بالصبر وإخبالهم أهلهم من الله من الأجل إذا احتسبوا وصبروا وما يحصوا بالأمراض والأكدار من التكفير للسيئات وحط الخطايا إلى غريلاء الزمال طالوبي في الاوقات في ذلك فليتنافس المتنافسون اخي المسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الاسلامي www.wazekkir